وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بلنتم بشر منكم خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللله الكسَّمَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ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 ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وَإِلَّا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ ذَكُرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمُّ وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يوتي أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدم دست التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فَإِن يخرجوا منها فإنا داخلون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 مَسَائِنَّ لَن نَّدْخُلَ أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَذَهَبْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا فَذَهَبْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا